وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر الواد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد.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 تغضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكل اللمن، وتحبون المال حب جما، كلا إذا دكت الأرض دك دك، وجاء ربك والملك صف. صَفًّا وَجِنٌّ أَيُّمَا إِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وأنا لَهُ الذِّكْرَى يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكر كلا إذا دكت الأرض دكت دكت كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإثم جهنم يوم اذا يتذكر الانسان يوم اذا يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ارجئي إلى ربك راضية، ارجئي إلى ربك راضية، ارجئي إلى ربك إلى ربك راضية ربك مرضية لا ربك راضيه نرضيه فدخلي في عبادي فدخلي في عبادي ودخلي جنتك